قالت إن أبي يبعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجرت من القوم الظالمين قالت أشداهما يا أبت استأجره إن قير من استأجرت القوي الأمين